「ず دني بفرط الحب فيك تحيرا」 ا إ أن م は私の手を借 لا لا, لا。 「やこえっ!」 إ ن الغرام هو ا ل ح ي ا ة إ ن الغرام هو ا ل ح ي ا ة فمت به صبا فحقك أ ن تموت وتعذرا ومن بعدي ومن اضحى لاشجاني يرى عني خذوا وليسمعوا وبيقتدوا وتحدثوا بصبابتي بين الورى ا خلوت مع الحبيب وبيننا ولقد خلوت م ع ا ل ح ب ب ب ي ي و ن ن ا سرون و ل ق د خ ل و ت مع ا ل ح ب ب ب ي و ي ن ن ا موسوعه ا ل ه ا ف غ د ي ت م ع ر و ف ا و ل ا س ل ا م ي ا ا ش ت بين جماله وجلاله وغدا لسان الحال عني مخبرا ف أ د ر ل ح ا ض ك في محاسن وجهه ج م ي ع ا ل ح س ن فيه م ص و ر ع ل و أن كل ا ل ح س ن ي ك م ل صورة و ر ي ه صلوا عليه وسلموا تسليما كيما تنالوا جنه ونعيما الله زاد محمدا تعظيما وحباه وحباه وحباه فضلا من لدن ه عظيما <تصفيق> اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم